أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لغب وتب ما اغنى عنه مال وما كتب سيطلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من متاد